بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا أ ر س ل ن ا نوحا إ ل ى قومه أ ن أ ن ز ل قومك من قبل أ ن ي أ ت ي ه م عذاب أ ل ي م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 إلى أجل م س م ى إن أ ج ه ا ل ل ه إ ذ ا جاء ل ا ي ر ل و كنتم ت ع ل م و ن ق ا ل رب إني دعوت ق و م ي ليلا ونهارا ف ل م يجدهم د ع ا إ ل النابلسي و للعلوم م ه الاسلاميه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 ق ل م ا س ت غ ف ر و ا ربكم إ ن ه ك ا ن ل ن ا س ل ا ل س م ا ء ع ل ي ك م ر ا ر ا و ي س د ك م ب أ م و ا ه ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من ا ل أ ر ض نباتا ثم يريدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم ا ل أ ر ض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا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 مما ولا تذرن ي ج و ل الناس ينبغي س و ي ع و ق و ن و ا قد أ ض ل و ا كثيرا ولا ت ز د ا ل ظ ا ل م ي ن إ ل ا ضلالا ا م م قصيئاتهم ق أ غ ر وقال ا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فلم دون لهم و من نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إ ن ك إ ن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إ ل ا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ب ي ت ي مؤمنا وللمؤمنين و ل اسم ا ل ل الرحمن ا تبارا